صحبة الخير اسف على التأخير تهي الطريق مني وبعدت يا كتير، وبجد كنت اناني طعم الحياة خلاني وبجد كنت أناني طعم الحياة خلاني أعيش عشان نفسي ونسيت اهلي وجيراني ونسيت اهلي وجيراني كانت حياه صعبه فلقيت صحبه متجمعين على الخير على ود ومحبه متجمعين على الخير على ود